ثمانية، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور الطابق الأول الطابق الثاني الطابق الثالث الطابق الرابع الطابق الخامس الطابق السادس. الطابق السابع الطابق الثامن الطابق التاسع الطابق العاشر